Ila qila salama salama وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وما وبَ وَفَكِهَةٍ كَثَِ ل مَقَطُوعةِ وَلَا مَمْنُوع وَفُرشَّ الررفُووع إِأَن شَأنَّهَُّ إِن شَاء فَجَعَنهَُّ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 لَ جُعونَ إلَى مِقااتِ يَوومِم مَعلُون ثَُّ إِكُم أَُّهَضَّلونَ المُكَذبُون لَآكِلونَ منِْ شَجرَرم مِن زَقُون فَمالِئونَ مِنْهَا الْ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 تُمْ تَخلُقُونهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُ نَحْنُ قَدّرنَا بَيَْكُم المَوتَ وَماَا نَحْنُ بِمَسبوق عَأَُّ بَدِّلَ أَمْثَلَكُم وَنُشِئكُمْ فيِي مَا لا تَعلَم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 1. تنزيل من رب العالمين 2. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 3. وتجعلون رزقكم أنكم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 فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرُجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ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 كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ